وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آ ي ه قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى إ ل ي ه م ان سبحوا, سبحوا بكره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 قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة للناس ورحمة, ورحمه منا وكان أ م ر ا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء ه ا المقاض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة موسوعه النابلسي ت م ل ل ع ا و م الاسلاميه ن ت ان لا تحزني, تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع ا ل ن خ ل ة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقودي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 قال إ ن ي عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن ما كنت واوصاني أ و ص ن ي بالصلاة أ و ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا وبرا موسوعه ا ل م ولدت ويوم النابلسي م ق و ل ا ل ح ق ا ل ذ ي فيه ي م ت و ن م ا ك ا ن ل ل ه أن يتخذ م ن ولد س ب ح ي ه إ ذ ض ي ل ه الدكتور محمد ر ا ي ق و ل ن ا ب ل س ي ف ي ك و ن و إ ن ا ل ل ه ر ب و ل س ي ل ل ع ب د و ه ه م الاسلاميه ب ن ب ن م فويل ف و للذين ك ر اسماء من مشهد يوم عظيم أ ع بهم وأبصر يوم ا ل ل ن ا ل ح س ن ا ا ل ل ظ م و ن ا ل ي و م في ع ل ا ل م ب ي ن وأنذرهم يوم ا ل ح س ر ة إذ ق ض ي ا للعلوم ه في غ ف ل ة وهم ل ا ي ؤ م ن ي ن نرث ا ل أ ر ض ومن عليها و إ ل ي ن ا يرجعون واذكر ولا ولا الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا عنك يبصر في لأبيه يسمع يغني لم أبت تعبد إنه إذ إني قد جاء أني من الهدى شركه د ع و ي فاتبعني أ ه د ا ت م ض م و ا س و ي ا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 ل ئ ن لم تنته ل أ ر ج م ن ك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 وكان موسوعه ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة س ي للعلوم ر ض ي ا ل ا س ل ا ر ي ه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 م ت ل ى ع ل ي ه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه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 هل ل ت ع م له س م ي و ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن أئذا ما ميت ل س و ف أخرج ح ي ا أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أنا س ل ق ن ا ه م ن قبل ولم ي ك ش ي ئ اسماء ا ل ن ه م و ا ل ش ي ا ط ي ن ثم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 كان ع ل ى ر ب د ك ت محمد راتب ا ل ن ا ب ل س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 ف س ي ع ل م و ن من ه و شر مكانا و أ ض ع ف جندا ويزيد ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ا ه ت د و ب ل ق ي ا للعلوم ص ا ح خير ن د ربك, ربك الاسلاميه م ف ر أ ي ت ا ل ذ ي ي كفر ب آ ا ت ن ا و ق ا ل وقال ل أ ت ي ن م ا ل و و ل د ا أ ط ل ع ا ل غ ي ب أ م الاسلاميه ت خ ذ عند ا ر ح م ن ع ه د كلا ن ك ت ب ما ي ق و ونمد له من له ل ع ذ ا ب د و ن ر ما يقول ويأتينا يقول ف ر د ك و ا ت خ ذ و دون ا ا من ل ل ه آلهة ل ي ك و و ن ا ل ه م ع ز كلا س ي ك ف ر و ن ب ع ب ا د ت ه م و ي ك و ن و ن ع ل ي ه م ا ع ي الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم إن م ا نعد ل ه م ع د ا يوم نحشر ا ل م ت ق ي ن إ ل ى الحسنى ر م ن ن وفدا و و ق ا ل م م ج ر ي إ ل جهنم ورثا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 وتنشق ا ل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ل أ أن أن ر وتخر ض دعوا وما يتخذ هدا ا ينبغي من في إن س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ل ا إ ل الحسنى آت ا ر ه م و ا و ك ل ه م يوم آتيه ا ل ق ي ا فردا م ة إ ن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت ي ج ع لهم, سيجعل لهم الرحمن ودا فإن م ا ي س ر ن ا ه ا ل ن ا ب ه ا ل م ت ق ي ن للعلوم الاسلاميه د ل اسماء ن م الله الحسنى